ز da da كان ki ki more. <laughs> إن الله ذاك və güzəl go действие အ din vida tão com İlədiyiniz